قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة يقولون انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسرة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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها